وَقُل آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ الله مِن كِتَابٍ وَبِتُلْقِي عَادِلَ بَيْنَكُمْ الله رَبّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الله يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ